القصيدة بالحقيقة قصيدة رداني الى الشهيدة الاولى وهي القصيدة لان القصيدة اول شهيد خدل في طريقنا في طريق طريقنا في عام 1968 اي طريقنا الحرق اما التمهيد فهو إلى البطل عمّار وأخذ له أنت الشاعر يا عمّار أنت الشاعر يا عمّار شيطان الشعر يساورني ويراودني ليجنها شيطان الشعر يساورني ويراودني ليلة الهار ماء والشعر وما زلت أقول أنت الشاعر يا عمار حدثته في عام 1992 وما زلت إلى الآن ونحن في العام 2005 وما زلت أقول أنت الشاعر يا عمار أنت الشاعر يا عمار منذ سنين عجاف وأنا أسأل عما حل وصار وأخاطب عالمك الواجم قم وانبئنا يا عمار أما اليوم فأنت السائل يجبك لسان الإيثار يا عمار يا عمار قم واسمع صوت الأحرار فلنسمع ما كنا نهكف يا عمام شيطان الشعر يساورني ويراودني ليل الهار ما أنو الشعر فأنفلت كفا يا رمز الهيطار ما الشعر إذا لم يكن سيفا يقطع رأس الاستقرار ما الشعر إذا لم يجعل أعمار السفاحين تصار ما الشعر إذا لم يكن سيفا يقطع رأس الاستكبار ما الشعر إذا لم يجعل أعمار السفاحين تصار أن تشاعرك أعمار أنت الشاعر يا عمّار أما نحن فنحن غناء للدمائل السمع أنت الشاعر يا عمّار أما نحن فنحن غناء للدمائل السمع وقوا فينا غيف ترقص بين القبلة والزمار أنت الشاعر يا عمّار قم واتلوك مشودة بطل تأفأ رأساً استعمار قم واتلوك مشودة بطل تأفأ رأساً استعمار قم وارفع عن حرد صوتاً يعرف عن عقش الآبار قم وانبئنا يا عمار أنبئنا عن وطن أضحى مزقاً بأكف الأشعار أنبئنا عن وطن أضحى مزقاً بأكف الأشرار أنبئنا عن بسمة شعب ذبحت في تغل الأهوار أصحيح هذا يا أوليك يا عمار أصحيح هذا <تصفيق> <تصفيق> أنت الشاعر يا عمار أنت الشاعر يا عمار قد سحق الظلم وسلطته وتهاوت كل الأسوار هذه حفر الظلة أضحت مأوا لرموز الأشرار بعد جفاف الظلم المارد عاد تبتسم الأهوار عاد الكل إلى مأواه وانطفأت ألسنة النار كم كنا نهتف يا ولدي أين الثأر دعا تثار يا عمار يا عمار فلنسمع ما كنا نهتف يا عمار أصحيح تجلت قدمو جئت بي نسير دي مار استوار صحيح وجهك يا ولدي اتلته انسله النار صحيح دارك قد قطفت خبرنا عن فلك الدار قم بنا يا عمار انت الشاع davoh <laughs> al-kashaa <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> وعن حرب صوتا يؤمن عن عقش الآوار قم وانبئنا يا عمار انبئنا عن وقل أضحى مدقا بأطفق الأشراع انبئنا عن بسم الشعب ذبحت في تغل الأموار هذا يا رب يا عمار أصحيح تجدت بمثيل في ماء الكوار أصحيح أنبقنا عن تلك الثالث أول بقنا يا عمار أنت الشاعر يا عمار ولشعرك يسجد شعر المتنفئ ولذيذ مبشار الموت لآلهة الشعر سأمزغ كل الأشعار كل يكذب في حولك إلا المدفع يا عمار أنت الشاعر يا عمار أنت الشاعر يا عمار الحرب سجال لو تدري والأمر بأيدينا صار أنت الشاعر يا عمار أنت الشاعر يا عمار الحرب سجال لو تدري والأمر بأيدينا صار الشعر وآلهة الشعر سجدوا لرصاص الثوار وسأبقى أهتف يا ولدي يا عمار الموت لآلهة الشعر سأمزق كل الأشعار كل يكذب في قولته في قولته إلا المدفع يا عمار كل يكذب في قولته إلا المدفع يا عمار أنت الشاعر يا عمار أنت المدفع يا عمار